أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأمثال. قل الأمثال لله والرسول. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن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 وَإِذَا تُلِيتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ <تصفيق> الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ هُلَاءِكَ <تصفيق> الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحس وإن بريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحص بعد ما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ ي aidsكم الله إحدى الطائفتين أن لكم وتودون أن غير ذات الشوكات تكون لكم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 ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويتبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا 119. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان 110. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عَذَابًا النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الله وبئس المصير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 ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اشكان اشك الذي يتدب تناد كون كميديا عشرتي ان اسودى كون صاحبنا تفسيرك قرانك الكريم كاوي لباتن ايادوك كوبن يحايد كوباتوك باللبان ايا كان مزا من سوره الانفال آيات كوية الله تنادنا وكوية لأي من سورة نفسها مثل سورة الأنفال كميدا سورة الأنفال سورة دي سيدة دود في السورة القرآن الكريم وآيكا كومان أحنا بقول يتبني آفر سورة دود هذا مركب لك بالله سورة الأنفال وسورة دي سيدة دود وحيكم الأنفال وحيكمة عظمتها نقول سورة ده يدوه ريسا كجيه. يسألونك عن الأنفال أنفالك سيكون مدى عظمته الأنفال جمع نفال نفال ومفردة جمع أجب الأنفال نفل وعلى الليلة وعز يديا ديرابا لقوله تعالى باودليلة. سلاة للك أصبنا عليه سلاة وسلام واجب وعلى إنك أمد أنا سننوا قال الرب من الليل فتهاجد به نافلة لك هذا القدرات يمدى وأصنى أنه يكون واجب قلت تهاجد قصوبانها واجب وكوها كيف ذكره؟ نبي الله ملك الله بشارين الإبراهيم وعلى ينسحق بأن نكسيني إسحق ابن يعقوب نافلة يصبح ولدي ولده وأذن لليل ذلك يعقوب إسحاق فهذا ليسا إسحاق نجاحبو مدلائيا إذن واع ديرات نافلو حتى ما ديرات كلماشيكا سعوته ورحاو وما ديه إناقوه الرأيي حتى مسلمي يقال لهبا قال له ومسلمكو أتكادو قاعصا الرأييو وحيدة بيدوية يقال ذالك قبطو وما بنا نانجري انت قربانك اللي أرورية اللي قو بيجري انت اللي أرورية أي اللي قو بيجري لما رأى سبحانه عز وجل جل عبادة ضعفنا وعجزنا أحل لنا الغنائي قلت إنك تفرح حمدنا دائنا إيو إتال درهادن وإبارك أيها اللي نوبنا إيه حتى ووحنا فلاها ومذي خورة أبنانا يجري أنك نوبنا سبنا عليه السلام و سلام الرماد تابنا وغيري شمبه ليس بشي أن ذي أشهر اللسنين، ومن بينها أحلة اللي يغني. أنا قال لي حل لي، هي قب قبها ادلا الدنيا قال الله راس كارو إنهم هذا يحرس إذا من هذه النعيم فلو وعكروا نفلها حديث قاللهم ومسلم قال الله قاللهم تك مسلمين تكميدا مذلا ادلا لرجل جيبة هي كانوا وحوقا يقول اللسنين. والنفل جو حاله هذا أبلقو تشييع لأحد أفراد الجيش إذا ماذا مسلمين تصدق ماذا لصيو علشان تصدق إنه يموجيه هذا اللي هذا هي جاسينيو القول اللي هذا مسلمين توشوا قلبيه خليني ماذا نقول لبرايور شايف وهم يك امام المفسرين ابن جرير الطبري هيوقفوا شغاي ماركا أي بدر لجودة قال هذا قبلين اللي هري. تذبوا النبي حورا دارا دسيه هلك ستسأوا لي كم بالوضي معك اللصي كن اللصي واي يسألونك عليل أمفال قيل أمفال أما سيدا ذب سيد يدري لا وشود في الدجال وين ومسلم يقال ليسويمات بدر باكواها ماذا نجب جبش عن بار لها لي فضفاة والله قفار قال ذي كمذا حورا ساولين مادين وكل wa قشميها gashan ne baqiy gantaa lagu digay marka dad iyo duuniya ba gantaa lagu digay horena dagaal lagu dagaalamay ma jiray kulka arinta gaba gaba la wa cusbay idan ya sura naghanimadi bay kaag laysa oo tafsiirkay bay qaybinteeda surata al-ahzaab wa a'lamu anna maghanimtum min shay'in fa warka waa laga hadlaa yaa ganimayni yaa yahay yaa horaha gaarada laga helo qaasura gal waxan dheerahay taa in yahay qado xaqar la siya sura gal barnaamijka waxa ka daa suratul anfal suratul anfal waa sura madaniyah suratul araq baynu سورة الأنفال مدنية مدينة سورة الأنفال كسوة درطوين في صوبانوه ما كالمكرمة وكواريغي كنا واريغي مدينة المنورة سورة ديه سودغي وإلى سداد يلاواتن سورة دوغة أي سورة الأنفال كميت آي وآياتها خمس وسبعون آيه سورة الأنفال ومدهرة سيدة سورة ديه غراء أي نكسو جرمي بقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والعراف صعودي ومن لا يرى شنئة دواتاً آيضاً صورة سبب أن يكون تمد في غزوة البدر الكبرى أن يكون صدرته صورة الأنفال بدر غزوك يبي تاريخ لعي. لعي. هي الله أنتهاي تولية تبان أي أيشو سنة في لباده هجرة سو بنا هذه لبيهيجي إلا بلالا ديجاي رسول لقال ديجاي كديفسد أيه أي مكر مكرم كنول وحجري سو بناها مدينة المنور متجر سنة كي كبعد أبابل إذا ما ليش كدوجي غير مدينة ليش أقولي سيجي بتكي باللول على يجي وحيان مسلم حين اليهودة مدينة جعنا هي بلما ما أدللا ديجاي سند كذابل بال سماي سند كي لوادنا بدر با ذا عدي سيد اولاداي وهاي سيد تن سوسوته ان رسولك عليه الصلاه والسلام اصحابكمركه هاجران مكه المكرمه انه هاجران مدينه المنوره سيد النفلاقه وبخسد جبه معارمه وكره ايا لموردي وجيرى ابن لوغا باغو او هركودا لمري وايه ما هانه والا اوش ميجري و هو لو سيدان مركز اللي قولدك من المسلمين في مدينة وهازيرتك ايهوحا سفر وين لباحي ابو صفيان اهانا مركز نفادونك او وين قراش ابو صفيان سخر ابن حرببه لبه جيلي ابن اميه ابن عبد شمسي اسر ابو قرها سفراء بضنبون لباحي الى افرتنبه سفر كواتي تجالة القراش او لم ايهو مكان لقوضي شامبه اللقايي كل كاسه اللي شوحابيي وعلى وحي اللو بحنا صلى الله عليه وسلم وركبه عليه إن إذا ما سافر ادو تير ابدن او غريمه بدل ولا كون كان سو الله لي ووحيه فرا شي واحد نمر سي واختي حتى اني ما يلو ريجل خولكا بل إن اي انغه بووبن ان واخ بدل خولين نقضه اينو كهلو سفرودن دخديس تاغي اسي مكا رسول الله راعي ما بدلنا سدح بقوله فريت قبن و الله وتا ما قالي للأم واطو اللهم تلاقي أبا بولهراد ما هو إلا جاي إذا ما ذولي سدي للرب ليش كم أدوين لكن أفرط من أذكر بروم بيعايل أبو سفيان من مسحوي ما ملك أولى شيفوها وبلاه قو وقاعد على داعي أبو قا إذا إلاروا إشعار مريء سنو حوكور عليه إن جت لوفلي نبو إجاره أو زرع قراش وطع ونشيك إليك محمد حي ما كانت كون الشيء هم تلاقي محمد جليسه حي مدينة بلد وهذا دفعني كأجل بوك تري كيف بو أكلمك كطوري قال كعيدا جبل الله شو أبى بولي كنن أصعيد أذو وذات قب كذي هنان كذا نجاي أيام مكان لقى ذابولي حتى منك في أم حنون اما أم الدنيا كي وعي نبو إيجاري فرص يا راشين أمرتي يا سافون سقود markaas asay ku isaga kumuu san abu sufyaan oo aalada qureys ku riday oo ku darey inkuma to dalku yaqiinay xeebtu mariy wadaabi aali geeda la mari jiray fadadii bu gooyay falihii soo abu in nil odayo jogu ugu yiri shaasul khayo wakar baan taay alkii margeen il gaad gooye aya ninkoo leeyahay baa warsado yiri manilqaw parlamaant oo horay aatee min alma sabbi aadam laga ma laga laga khow wuu laba yiri war bani waran لماذا نبقى ما شكتكتك من الماء بين إيرادين مالقى الجديد فريسيين هل كانت فريسيين سالة يا اي او بكر لما دي النفق واتسنعي بقى مصافرين تمرتبع كصوب بحضي والله هذا حلف يضرب عوضك المدينة وعيوني حقا لو احكرا معا بام محمد الرقيسي سفريه بكورتقي وجيه بكراعي ينبقى يا ليش وامرك سفري باتبادة أبو سجان حرب قاتية قريش وسفره لي دفع أيضا إلى رسولك الرجيس يوم بدر أيه يسخس وبنان هذا سير لما فلانكا أيه خسرته ولا أما سيوح أن يشكله صورة قادرة جدا صورة أيه قادرة جدا لكن سبب كسرها سوى أبدوا هذه صورة وعن صورة تكون بلا ضايع بسم الله وين مجيء قال يا الرحمن تحريش قودو انكو ودا غارتن خريستا الراعيين متجارهانا حديث الله تعالى كل دقال مسلم لقبتو خوري دقال كان مرشد دغال كي لحي مسلم كينا قوله شيء تضوابات من لقبته قريش تضوابات للذيلي حانت دينا غانت لوو دغيي خوري دغال كانو كلو ما لئين حولها كانو غانت لو ما لئين سيدي لو قيبن لها ما ندافير بعدا اي وعلى شو خلافة اللي يريه هو ايه اللي يرده هو وحي لهذا ان يمنك هو وحيرينا ايه اه تفلع راها اه حراش وعرورنا ايه اه عدو قولوك لبه هو ايه هذا أما تلك إن رسولك هذا قد جاء علي كم درادا لي ويحوضا درادا فيه كل كمشى يحوض بوق باللودي كم على لوسين وعي كن اللوسين وعي اللو على كل أنسوعين لبدي طرف مده نقاطي با صوب بناء الكسر نقاطي مع ملاحظة أن مشا جوجا قد كان طاعة القواجيبي كل رسول في الأنف الإسلامية ليس جارو هذا شيء اسمه قرين وجراء وحنا مشاكل أنا لو أدى يا أليا الرسول يدين تسلوحا لسي الدنيانة الدنيا. أي أن ربا مسلم كالدليم تبقى فالمسلمة الدنيا قيمة كالدليم مدنة قال تعال خبوح يسألونك أيها الرسول الكريم وأصحابتك ويدين أيان علي أنفال حولها قبل جبال قبلها وأضي أشي أنك على قال لي رضي أنك على أما هذا ضد وحسي سيدها هذا فيما ليس ويدين أيان. يقول وحاطر هذا الأنفال تبقى بداً قارضاً لك أهلي تبقى الدنيا بلا شاككو لِلَّهِ لله باله والرسول باله يقام معمولاً إما واحد يقف مسلمة وقال لي الرسول كيساتهن كقبة فما يعدل ذا لما أدل حتى أن الرسول كاعداله وعكو يوم إذا ما ملكا لي الرسول الدائية واحد يشانو كليتا الله إلى لا تبينكم حقيقة بينكم حرير الله حنيلا وناجية ولا راته ينقفنا قفرك لا يقف حقير لين حريرك مهواه نازو الله أنا كبقة أما جبل جبلة علي رسول باقي منها خضها واطير الله إلى ورك سيالا أمر وناعم وتركا وفعلا ورسوله رسول ورك سيالا ما الأدب الله تابث إن كنتم مؤمنين و الله اسكو خيداي الرسول و ركودي يا ايما حتى المؤمنتي علي الرسول بدر خوديالي حتى الدياني و الى مؤمنتي لما قبطه رسولنا مقبطه الله و كروميه رسوله و كروميه بركاغنا كما جيرو و على خلافته و رب اي الرسول ادخلاته سيده ايمانك إن كنتم مؤمنين حد أتيوا كواء للرمي إنت حرفو شرطي كنتم وفعلو شرطي جوابو شرطي وكسبو دمني إن كنتم مؤمنين فتقوا الله وعطوا الله ورسوله هذه إيمان كي نرنيه أليه رسول ورقه وضيانه إيمان كي بمركالة المامي إيمان كي بقي يبوده إذا هو زعمي أو أحد نوية اللي ورقضه وكاله حبل هو مسلم تسر من الشيبيه إيقامه يا بسم الله حبر على الورقة خدمله أو وقته لا تصارع كاس واميل أميكم ما أنت اما ودواته أما كرمت عيد عند جيس إنما وركي دايه داية المؤمنون دس إيمان كوده يهوي كلمان أنا الله جرب كلمان تودك واتوعي الذين كوي أيام مؤمنين إذا ذكر الله إباد لشبو وجيلت غلوبهم لابتوات لاشو شاك ملا إبا لاشيغي سد حسبو الله شاكي قال إن عظم ديس إيا قيمي ديس إيا جلالك ديس إيا كبرية كل لاشو حدث كار عقاب ديس إيا عجاب ديس إيا عرد كل لاشيغه حدث كار بار نمى ديس إيا دمدداب ديس إيا لا أقول لا شيء، وعد في سيا خيرك ويا راي، أي الله شجري وضناه كل لا لي، وعيد كيس الله شجري وضناه كل لا لي، الله مرخي لسؤال قادقك ودنيسه لا لوا، إن غضب رب يلقوطوري خاصة مؤمنا، شردي كنادو، لبا، وإذا تليت حتى الأغريه عليهم كرقلة آياته، الله آيات هذه الواعرينا أدي أزدادهم أي آديه كرمسه إيمانا حميم. كم ka wogor korkaaga hadii ugu aqriyay marka kun iyo laba in ee iman ku kordhiso hadii ay ay diina lagu sheegay tiro waan magni jiray bal iyo faan ku jiray ee iman ka go'aawane iman saga ibri ah al waraqo farqadu ku yaala ee iman mu'tabaramaa waxaa way ayada ee markaad naqashaba لا على غيره أحد كلا الدن كما إلا يتوكلون عسكذا وعيئا من سيهين أي كبقا أيان أي هجين أيان أي طوقا أيان أي تعلمهم يبوينوه شرب بسد حدوه أفر الذين بدك يقيمون توسية الصلاة سلاة توسيوه سلاة دمرك أي توكان أيان سبنوا أي وصلوا كما رأيتمون وصلوا وعلى هذا أولو قلت اللي قردنا يا الله اجل في الصلاه وقره عيني تحلت بالصلاه فهي محبه هي إيمان ايوتو كان ايان صوبن اورنجري وقتي مرقوا قالوا اريحنا بها يا بلا عبر بين ذوي القسيه اللي بك جيرني نو رخي اده سيدهن كلامها اريحنا منها اشهر مر نقطوره ميسو كلا تك و اريحنا يوي بها الرضا صلاه حول أبغبتوك أقيمي بذن ملك ونأجاكي إبوي كلك إلا توسياء الربا إلا توكذكرية وحل دون يماء سيادرادد إلا قعد رسلوا صلاة قرآن كواقو يرتعي كبارة هذا الكيس يقيمون صلاة وأقيموا صلاة وأقيموا الصلاة والمقيمين الصلاة كلمة إقامة وامحي حول هذه الأولى ما يسرون أفر شوحوا ودك إيمان كوذو كامل يأي ومما كأن خزقناهم سيما إلىه يوم يقول فضين كأبلكوب ينكيسنال شنشر ذمك إلى ساجل مع أبليه ولايكا بتكللت المامي هم يجا كريبود أي علمون منه سانو كله بلغده شو من هذا مركي مبتدأ يخبرك المعرفيه سدهم علمون منه كله أما أولائك كله أولائك اسمه شعر المعرفوي هم نوا والله ميري المعرفوي علمونه ومعرفة يذنه ثم لا اسميه قبضي قد معرفاه سفيد الحسرة وعوية لا غيرهم وعن يجا هين أمومن الله ماركو إيضا انتا ان نوفر لي فوقيت كيابك الأرق حق إيمانك ماركة الله ماركو غيري إيمان حق أهو الله شكشيكين أيو أي أن حقها هين إيميد حق تلمانتاو تلمانتاو وضعيك كوه الله تلمانه هم يجا كريهة أي المؤمنون كوهرهم هي إباء وإيمانكوه كامل يهي حقا وصدقا كون هاني يبني مقوة المؤمنين، من حكيمان كودي حقا ما عياذ الله مركاته شو قالت إمعنا هذا وعكاك في سي إلى وحير وكان حقا علينا النصر المؤمنين مؤمنين تنا مر والضالق بقوجنا يا لمة أولائك هم المؤمنون حقا ما مرك إيمانك إلى وقرقاريد تكيسة أولائك هم المؤمنون حقا من. إذا المؤمنين ثم أنت أديمك ترقار يباوحي كوة إذي إيجا أولئك هم المؤمنون حقا نقوة ملكة مليش حقا نقوة أما إلا سبحانه وعز وجل يباوحانا كما بحب الله كان مباجي يو إنه كان وعده ماتيا وكان وعده مفعولا إلا وحي ويباوحي وامل مرايا كالكالنة إماكي لما يستيل الله شاصة الله المعامينة وعلى شاكي وحي الله تفكاس إيمان كوضو حقا وصدقا او يهي وحليهي درجات رَبِّهِمْ عند ربهم جنبا أي قرال كراء كليهي عند ربهم يغن أبهل قدكو دارك درجات وامد عند ربهم لبا ومغفرة صدح ورزق نفر كريم سن تلمانتي نواشا أبهل قدك نواشا مقابلة عدل المؤمن هو أغرى مليئة حقا رناها وصدقا نظاها لهم عليهم فرجات أغلق رجلنا إليهم حقيقة يعلم عند ربهم كل كعندي يمي إلى رب أقدر ديسا إن المتقين في جنة ونهر في مقعد صدق حقيق عند ملك المغتد أمين مودنا قف بني آدم ومسؤولة أمام القبانة أمام ملحة حدث كالقواتب قد ما له تجد حلال مودا أقد واشديسي أو تجديسة إلى أكتجديسا معهم علينا حل وغي مايك عند ربهم رب يقول أكتي أيكل أيهيم ومرفيرة أنت رب إلا أكتجينا أف وصخر متى يكرماشة وألا وحيدا وحي بيرهاين أعلم ولا لا في أيهيم ورزقهم تذي جنة إلي أيهيم في الغياس وكرم ونجزم كلمة كريم أن تدعون كت على كريم النخن sadaa sabab ku ma noqon karto qolka hore cidii aad kaaga bixinadig ama ka tabkeedii adduunsha kakeenaysay ama takriintii gafad baa baa kuugu dilay xagee kariim ka taay waan ku ri hal waqti marka labaad sugunta مركز دا مطالبة دفتها حوالها مركز كبس الله وقال لبعشوه يتبرخ الماشى عنك إذا حمس هذا الجنة قلت قولك هرى اللقمها وشوه تسانا لقمقها ذن مطالبان عمتها ورزب كريمه كل كاهل أهل جمعه وحان يعني ايش قولي بيب كريم اللقمه وحان يسألونك صدنا وحي كويدين أيان. هل الانفال كف جبل حجر يقول عاتره انا انفال وكف والرسول يبا اذا قيدنا يا لو قدم بيرو يا حدا المؤمنين تي فتقول الهنا برتقب بابا اوامر تلاليه نواهده بينكم واصلحوا صوبيا ذات بينكم حريك بعد لنا صوبيا ان ودي مواديه الله كو ضقنا والرسول سبحانه واركي سيالا إن كنتم أداتين مؤمنين كوالي رسول رميين إنما أعتلمها المؤمنون القاملون في إيمانهم وإيمان كوطبا ما يسترينيهاي الذين تدوا إذا ذكر الله الله حدير الله شيرو أي وجلت بقل قلوبهم الله بيالكوضا وإذا تليت حدير الله أغريب عليهم كوالكوضا آياتهم اللي آياتكي سأجادتهم آياتكي أكردسوا إيمانا رميين هورلة وعلى ربهم ربك أذكرك على غيري يتوكلون أسكذا الذين الذك يقيمون صلاة صلاة التوسية ومما وحي أنه فزغناهم سنين ينفقون ودين كأبقوا بحيا أولئك الكوة أميك كليتا المؤمنون كوالة حقا ضبها وصدقا حنها فهم إليهم درجات أقل سرسرة عند ربهم التي بيكلهم ومغفرة تنبداف كوري إليهم ورزق أنت يا كريم ونقصنه أي أن كنا الرفاضين كنا الجثنين مطالبين أي أن أيدباش علم كما أخذك ربك من بيتك أريد أن تبقى لقصة لوادي مالك إلا بحايا إما الدين المنورة لبحايا ماشا لآذا بحدي إلا بحايا مالك على سفرها لآذا والبهار يولو المسجرين جدك إنت أي رسولك وحي أجيمي أول يري من الذين عينوا ماء ما أنت قل كوب شارس هذا رسولك أصعد جيته يا ترى ما سافري بعد أنت كل في دون تن وصائدا كي تبين دون كل كباري آدمك وكل فلان تودي علي سافر عن الغوت الشلي سافري مركمين كعابت أنتم مريء شيء نهر وشيء نوبة بعدي نقصي ما لا حيل لهن إذا ما إذا كننوا أجان سماه أو أحموم زين سبع قرب يلاقيه فما مواجه لك ورتقيه ولا ببصلي وحاسك من ذمرك حارض عيله الماني إيه حارض الله ماذا مركي جوش إلا جاري إيه قال إلا جبيه وأنا اللي قف عليه حوالي جانت اللجوء لقي مورا كان دمبل مرمي كل خير بي كل ما تي مد hadan hali isku mandaftan si wanaagsan ku in iyadaa ku dagto korka tashbiihu waka kama si akhrajaka rabbuka xabiyau kaaga bixiyay din beetika aqalkaaga ee magdiin ku yaalay bil haq xunaqba maanta xaq kala baxan gala in jabato xabiijaha baxiyo xaqnaa kornoqdo ayaa lugula diray aqalkaada ka baxaysay arintu waa فاسير هي وين فريقنكو من المؤمنين كمدا يكرهونه وقون سنعين اني ذلك الدجال ما يا رسول الله الدجالكم ما انو تزم هم ولن منكو وان سفري هذا باسه كيف جا ديرونك اديسوبناي كل في الحق ارنتي او غبغما وسودماتاي ومدح انت لا يسقادو دغال دقال لا يجيو حقا بعدما مدرك جل تبينوا عدائي سدوا عدائي سافري عدائي جبئ وإنك حارت مريء إذا ما ذينا مغدا كل قارنت وعده إن تجار لك فرصة كل قارنت هذه عداتي كذب هي اللغة الأولى أصعب تمرك مواجهة هي الغور تجعيد إذا ما ذبلنا سدوا كان ينكل من قراح قراك كان ما واحد مدرك صقونا إلا كعينا من الموت جاري وهم ينظروا قف على تخدير إيرباد لقوله فاني أو إلّا دل أيّه أو ترى كي لقول دل أيّه لا والله مصور كرتا نحن ذاكوجز تقف ساعة ترى ده المركّد كله لاين أيّه ولا تخدير يا إيرباد إنت لقوله بتو مسك حليم ما إنك في عنان لاين تبع بانان لاين عبانة يا لقوله اللي جرى دا يا آية وترمر وإلّا قف الجف الجف للف لجور عابق إنت إذا وعى الموتاك أنما سيدي إياك ويساقونا لك عينيه إلى الموت جاري وهم إياكونا أن ينظرون دورها إذا وقت حسر رسول الله يحيدكم الله أبوين إذين يا بوهي إحدى الضائفتين لا يوجد أحد مدهان إما العين وسفر فيها وإمان إذا من بعد ما عن تقول الله مركو إلى مركو إذين يا إحدى الضائفة فبدأ كحمرها أنها إحدى الضائفة إن إلاكم إذن سقنان فألا إذن يضعي ملك إذن ماما يعدبين فقولي سنعيسان لأما أدوه بجلي سنعيسان أما هنتذي بضعيسان وهو تودون إذن كجعل إذن أن غير ذات سوق قوة إيهوبك دو صاحبك غير كده وسفر إيه تكون إذن لكم إذن وضيعة البشرية سداء لو يقان أرد وهدفه أو مصلحة أو هؤلاء كوسقروا و على الغرب لكن ماشي تفحي يمر موجين هدايتاع صار عندك ما خبلي حكاية لا صوبا ويسكفر يسلايا وحنميالي كرولي فتودونا وحدي على زادن أن غير ذات شوكة هو دا إيه حنفته إيه هبكه تو صاحبكم هنا كا غير كدا سفر كا إن تكونوا عتو لكم يدينك الله حضرتان مرة. ويريد الله إبوح دوني أن يرحق الحق لك رب عمال صدح يتبنصروا لأن مكان ليس فلحجيري حدنا اللبسنا مدينة لك جوغة احسدي النبي قال لبحييي الوعي يقول شودكي شن يتبنصنا لك جوغة انتا قبلها اني وركة لما لن لم بنانك فلحه قاطل له جبه ويريد الله يدوحو دوني أي حق الحق إذا بحق أوصوه بكلماته ريضه وأمره أوكسوه أو يقضعها بأقويه تأذي الكافرين كوا حق الديني تفيدو ذا الله قروه وضياسو ذا ما يسلقوك يا حقي يا بادلك والله بصي ومعنوه مثل هركبة تدبو كل حجرة بادلك قالوا كل حجرة حقنا مسلم بكل كل حجرة يالا هدينا جبيه بادلو الله جبي وزني كعبدو كرنا خلاص كعبدنا حقيبأكرونا خلي كركنك رب حبدر فيه وعبر سفر للدعاء يا هذا بديع الله فرتي الله يسهل لك ماها إيه قال حقه حق بين الشروه هو يبطل أبو ريو البعض قال لي ولو قالوا كريه هذا نحن المجرمون ما هو قراو سفيان إيه أبو جهل إيه أبو لاف ما هو قرا رينثاس لكن عدو حكوفة ليس ملوث ثم سيدك ربك أكو بحيي من بيتك أغلقك بالحق حقنا ما أكول بحيي قال إن لحقه حقنا سرمر أيها اللي قول بحشي وإن فريقا كه من المؤمنين كمدة يكارهون ونعين دقالك يجادلونك ويقول أمر ميان في الحق حقي بيك أمر ميان بعدما مدكك تبين حق عدالي كان ما هو حجود وصاقون إلا كعيني إلى الموت كوان وهم إياه ينظرون دورا واذقول أيها الرسول الكريم وشاغو مادا إذ كورتا يعيدكم الله فتكبال لغجر ويهبا إذين يبوهي إحدى الطائفة سفرك يدو الله أنها مدى إناي لكم إذين هان دوتو أو التواجدون وإذين قد جعلين أن غيري ذات شوكا تنحنفطي يهوبك الله إبانا وحودونا أي حقائن السوق الحق ظهور كان كبحه بيهنهم الى بكلاماتي او امرتي ابو فراي ولما المريي شنو حق اكو سغو ويقطع جويو تاذيل الكافرين حق اكو ديده سيري دوده او جويو حق حق يبينو سغو او ويقضل الباطل قابل شنو بابيو ولو كر هذا المجرم هو ذنبيده واوي حبا قونسدوا تستغيثون ربكم دغال كي مركهو مركو مركهو دغال كي عليه سلاتو والسلام كل حكميه باقول هي يسكو دوغها حدي ويودن لا داماي ستري وها لاغ مارمي وايي الله الا اسكدو لا توغو باغا رسولك عليه الصلاه والسلام اد مو بريؤت مي بريؤنكم مارين كا جيري واكمد هي اللهم انت لك هذه عصابه ك أحد عن إلى جل ثمنته على كتو فلن تعمل على وجه الأرض تلك كرك سدبل جو أبو دي ماي مركز جنيه ودم بوعلا بورت إله أبو دي ماي أتكان عبادي كدو بنتاي إلى هو النصر إلى يبالي من ثانو باناي حصول قواتها صريح تامه كرو قالي كرو قالي هدبو قيرجي وش إله بي إمام أبي بكر لاقي أبو بكر بعد بركه إيش قول كعزو أن تجرب خو صارك كويني كفاك يا رسول الله إلى يوم حركت تواكوا إلى أذناه يسلم إلى ندى وقته النبي سنو توك تماي تيبو قرانك وتمامي أراك توك تماي الله لا تقول هي جواب إبكتي من الجور تعب تستغيسون الجرجار جرينايزن فباكم الربي جن الجرجار كجرينايزن الترتيب والتعقيد طلبك مالك الرسول قدمي مددك يا قرقارك وايمن فاستجعب اللهكم ربك وبريديني يا قرقار طلبك ني أقبري ومع ربكو عجيبين أني أنا ربك أمومدوكم حدا ضد ير اسوهي ستان وحالي دينكوكو من أيا ألفكم من الملائكة كميلا مرد فينا إسفنكسا وكل كوري ألف ما الله شاكي حدا ثلاثة ألاف خمسة آلاف أنت أصوم ملأك باطرين وما جعله إلى كربين ملاك الذين كُربوا موسيا إلى الله أبوين إلا بشرة إذا كان الذين كُربوا إذا كان الذين كفر حجينا وإلا جرجارك وما حيرنا ملاك جرجارك ملاكين وما حيرنا إلا جرجارك لكن ملائك أيه أفكون ربنا سينا أيه لفيم ملاكتو هنا وإن يديه ما بسه أو عدد وحير سمو بيسيل إلك يقولك إسكو حرمي إذ مركا وما جعاله الله إلا قرقارك ماهو سيالي إلا بسرى ماهانه وحكرة إياوالي تضمع إنا إنا الحصش به إمدازك لإذنكم قربيل قلوبكم لابيالكينا إواما النصر وشي قرقاركو ماهان إلا من عند الله ألا أكتئن الله يبوين عزيزن ألا دوما دي سكاده حكيم إذ يغشيكم للنعاص ولي بكر قاركي ملكو إمان البريد يتكتي ومددكي يا أبنا ويبقى يا ملكو اللومئي دقنان لقودة جيي حلامة نسر وي قفتقال كجيو أمال ديلاي أمال وحد ديلاي عدوكي سينا أم يغضو مال المنكر الواجرين وفرق النحايا وفرق بودة إسلاف لافايا وقت حس يغشيكم وإيبا إذن كودة أنه عاص أمانة النبجالية منه البحث الذي ينكلمت جاليه وعلى مكهبات وكما رائفت عن كمدهين سوى دكتين الله وينزل أبوحو تجيل عليكم كركينا من السماء كر ما أنبيو يطهيركم من أبو إذن كطهير به بالماء سعوة الله قلقا ساروبحو كدهي أشمل بحث سوريهي قلقا قلقتي مسلمين تأي دقني تاروبكو كدهي قوضا إنه قوضا ربك حق المسلمين حقا مسلمين ترابق يا زاكتا اعاد كيبا يسنوغي حقا تراريس ما الأرض فكو في عمون نخضي كوو كنا لووهي بينا بحوايه فلا با سيدان با انتوهي من ايا يرؤوا قاركين با جنابه قبا إنو كو جنابه قبا بمان عيسان ربك با لووه قبا يستي و يذهبا إبا إنو تذيو عنكم حقينا في جزا الشيطان الشيطان كوزواز كيسا ولي يربط لابت إنه إيمان يا يقين كحيره وانوال إيا بعض الليلين كبه بإياه ويصابيك إياه إنسك به مطارك الأقدام لغاها ملايكتي لسود الجناية إذا وقت يوحي ربك خبك أووحييودي إلى الملايكة ملايكتي باع رب السماء ذاكو راهد لأيا كحي أني أني الله معكم إذا نجد إذن إنه قالت الله قبطون لوقت الحارين sebiga ye ragii si bader bay joogan waaga si mayi nilarkaba iman fiye shajala kujirsa xadanbo inno wal bay siil in kara malaycin waatan samada laga soo dajiyay ee bana wuxuleeyay wa kujira daga oo idin la jira ugaa idan allee malayiga mu'miniin bay shugu tagay caalada ku dhaxday samark ay iska dhin karaaya allaaba ayi ka siyo reynaaya oo wadnahooda garriirinaa dun ka haqaba waayene dun aqli badna oo saaxib qalbaynay gaarada u bixisay naba qalbi uu leeyahay dadkii badbaadu ku jira firdhay aga murux intii badal ugu horday iyo ma ka kusubay isagaa قارة عنق شيء ما في لقطة قو جابوي، أنا كا يضو لقطة كوجرتان ولا كابتن جانت كوجرتة قارة كبا حدا يلوب يا قارة عنق شيء لمس صعبه، القصة اللي مني كا جل ما ذكر بلوسه كود عيني منك كل كقلب بجودان لولايا يا فثبتوا حداد ملاكتي نصرة الذين جت كأمنو أقرموا يل وقربوا بهي إن أيقعد أنت سر ليه أن تصل؟ الله محن جري دونا سألغي وحري دونا في قلوب الذين كل الذي ألقوا ذكر هذا كفر وحق ديني دي أرجع إذا قال الله بهلكين كل كم مرة أرجع عقل بجودي لقول رجعي كل قصي بهلكوا كل كابق أياك قاري واجي أيا منك مركع يا قصي بدر أي ألقنت جو هذا هي. هي ماشا ماشا كله افتعدد ملايكتهم فو قال عنا لقنت كركالة ماشاء الله كجعنيا لقاه يا نباركيه حق به ليهم ماذا حنا لفاكوجرتا دخل يزال ليهرا ما ليهر يا لقنت ملاحك سرانتاي ماذا مركيادين لا جويا كل كم ملاح سياز كذا عالي كل كم ماشاء نالستا يا لقنتنا كذا ماتوا ما دخلنا كمله ودو ماشاء وقول كل كاسنا وضربه وقول دفته منهم حقه بنان مفاصص يحبنا. سيدي وحشيز قل عراري ما فرانسيزي يا حنا وحاكوني قالو غير سيدي وحاسيس شنوو الفريق خلفك لين كل ك هو عريري وايه ما عريري كره وعناش كما ديعين كره والله لك يا والله بنجريه سيده دي لو بنجريه اصحابته وحيك جاري كره نوا قورعه واي قفالان كره قولي يا فرتن من اي جحانت تكون لي تضواتن نلول هي تضواتن لديلي قرغي كلى غاغيا أبي جهل هي عطبة هي شعبة هي ولد ابن عطبة خقرها لك أنه يكون أغاقين ما لك أسأل لك أبوري هذا سببك وعاوة الله قبطي قالداً لبا بيئي لأنه ميجا قالداً أي أشاق الله الله خلاف الدين واركيسه والرسوله أي خلافان خلافانه واركيس ومن روحه يشاقي الله إلى أهو أبورت الخلافة والرسوله خلافة حدواته راته اين الله اي بويننا شديد العقاب حلول الله حملي كريم ايوها يوم قالذي بمركه لله جنون ليجري جم كان يا الناس ذلك اذا كو دحاي لا اذا قصالي لا اذا لاي حنتذي لا اذا كدحاي حوشينا كما دنا نار اخرا ينسويث تعاليكم جف خيد كلعي فذوقوه للخافر ثالث وحي لئيهن عذاب النار في الاخرة ليكوا لئيهن او جبك ان بدلك وضعي او شوديكو مداما انت سي اخذ باللوه عذابكي ابدك انا حقه ايذن كل سجايا وحي قال لي الرسول خلافنا واتثنا تي جديسة ادونك ان لكم بعض ايوه اخرا عذاب ابدال لكي ايوه اذا وقت الرسول الله قل شاقوا مدار فاستغيثونا فاقرقار دلبيسين حبكم ربكي وفاستجابا اسلام مركيبها الله انك اقب istu katteli jäljärdalakit, lakkum la ku i din akbari, huone ei ku yri, hani hani bai, muumidu ku, hani din ku biiri naija, ku kordi naija, bielfi mku, min al maaikatikamilla, murdifi, isvan kashanu, kuu kuusu daksa, kiviilbawiella, tuu muoi, osu galakkeella laadija, o agaran, aiomma lin taqba, bak, laugutala kai, aiomma lin kalahainen, وما جعله كورنتا الليين كورديا ملايكة الله ايبا ميالي اللاه بوشرا رحقل المهانة واحكرة ايوالي تضمئنا اينا اينا, إينا جاتوي عزيزو بيهي جرقارك قول ابوكم اذنك اللاه بيالكينا اوما النصر يوشو مباها اللاه من عند الله الى اكتب مالا هينقوشا ان الله هو ايبا هوين عزيزو اللاهو انك ستاهداغو حكيمو المامو الوناقزم إذ وقت نحوصا يغشاكم منه عاص قرول يغسيكم منه عاصا وإلى أهل الماء إذن كدذل أمنتها النبات قليا درتد منهم من الله الأعقل الذي كالنبات قليا وهو ينزل وهذا رأيه عليكم كركنا من الصماء العركة ما أنبيو يطهركم إن الرب إذن نظيفيو يثب الماء وإذن كن نظيفيو وهو يذهب أنكم عدينا في الساة الشيطان, الشيطان كوسواس قل يرضطوا ان لا ين نغيو خيرو على قلوبكم لكن الايمان يغسينمو بشجاع وكيرو فهو يثبت ام اوسب به ربك اقدامه لقط تلك الذين معنيه في وقت يوحي ربك بوحيون اي موسى إلى مد الى الملائكه ملائكه لا سودري اي, اي, اي, اي يري اني اي معكم يمكن ملائكه مؤمنين بل بشر بل فثبتوا ملائك سبب الذين ذاتك أمنوا حق الرمي سوقي وأنفريدونا في قلوب الذين كل الله بيالكوضا كفروا حق بيني الرعبة أركاك أحبان لابتوضا كو الرلايا فضربوا كو نفتا فوق الأعناق لقون تكورك الأمرقية يقضي غلايدا وضربوا واحد كو نفتا إنهم حقوضاتنا كو لابنا حبيني مفصل لأركاب كو نفتا يالي كسبب كو حاوي أن لو قلنا حين اللوبة بانجرية اللوبة بيئي أي أليس الملايك المسلم يسوكوا تقال لأنهم إيقا أي أشاقوا الله إبوين الديدي والرسوله أي الديدينا والخلافين لن كان نغضا ومن روحا وشاقيق الله إلى خلافه لن كان نغضا واركسي طا عديسة كباحة والرسوله شصولك طا عديسة كباحانا فإن الله إبوين شديد العقاب حنوجين وقفك خلافين حنوجيه أدبئ وطرنتي يألكم عذابك يجبك اي الناس بالك ضع اي قفالك اذن قدعي فتوقوه ايها الكفار قاله بمية وقاله وانا للكافرين كوا حقا تيدي وحيانيهين حذاب النار نير عذاب قد بيليه وقال هذا المسلمين تقول علي اعلا يرمارك الله يسوطه الله لا يسكو حمارين ايه قف اصدقاجين كربقان كربالك قف اصدقاجين كربقان مسلم يسكو شيك او صدق الليئي المرايجي يهيلي يقرق الله يبوهاي تعالحهم كعره وحضاهاي نظر كأدوة خاصة اهل النار وكبيرا من الكبار قال تعالى فبوحوا لي ايها الذين ذكروا امنوا حقهم ايهو إذا لقيتم هده الله كلانتان الذين وحا كفروا قالوا بحق ديدي زحفا في هده دخوله كلانتان قلت الله تقال الله ما يو si daduna bedan yahay hadii noor ga yadiina sahulatoona sida looti lab gaadan yahay waxa mudareen la gal qurana iyo tabarruu gaala kula kulantaan ala tuwluu qala ha u oo idin ku jirta hadaad guusha goobta ku وقع سيوع الرجل أما حنوصي سيفتأي النظر كذلك اللي قالين ايو ولا تهنوا في بتغاء القوم ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجونا من الله ما لا يرجون ايغون جنة ودك ألمي وباضل دافع ايغا ألابنا كورة ايغاو اذن فلا تولو ما اجيبنين ألاب بار ومن روحا يوليهن كالا اجيديا يوما اذن في الان تفكيكه يبورهن في قالصيا إلا متحرفا انو الله ربحا يماهان لقتال الليل لقتال بقى بينات بوتوصي فهنادي بعد نوال بيسكي تاكي سيدي واحد بقى بو اسكي بقى سايوو سوكرا هرمرا بو او داي كل جاي سوكرا ده راييهن باشتوكه قليه خاسي بقى ما حال ده قلو إلا متحرفا يساولك ربحيا لقتال دقال او متحيزا نوضو المائيا الافئة وحسي لكو على حقك دقال الله مايسا كبير وأود هذا كدر لبدا صحي على دماء هاني قفك دمرك الجميع يقولي يشي هذا فقد الله أحول النقضي من الله أبوين محاله ترقلي وما هو هو jahannamu narat layraaw akhira marqootago qabeesal masir melo haazana sanugo basiyebale baban ozaqum keeda iyo marii ceeda iyo xamiim keeda iyo ghisliin keeda nuqti keeda iyo gurmoon keeda iyo kulayn keeda iyo cileerigeeda meela mooto kalliga samad jirto falam taqtuloo idan markay soo maray hore rabbi malaa'ikadu kulad dar قولها ويد نجرا قلب غولان وحينا يا مخلود بس اللي يجي مسلمين تقنن فمتى قال تعالى فلم تقتلوهم حقيقة ما كانوا حسابتمو إذنك مومين تا وحنا إذا ندي ولكن الله إبروينا قتلهن ما كان ليا حضور قال كئيب فري قدرتي يا وديا إذا سير يقينا إذنك عن قلية إذن مكليه حارة ذا يذنك بيجي لا يجيب على رواي إن شاكي إن رواي وحن الله على كيقول كأيدينكم عن طبّس البعض عن تول عن طبّس البعض عن جام ولا فين الله يبواين أيقته لهم لايجي ماركين دقال كبيلا هذا ناجي أيوسو بنوه قادو عرّا سيهزمو الجمع ويولون الدوب عرّدونا بلا سيرين أيا أنتو ذي بنام سورة ما إنخرجوا وقول كأو فين ديسي عرّد شوط قال الله ما يمركى إذن عربني آدم وعنتي اللغو قادوه الله صير إنتي قاري كارتوه صدع قفل ما قاري كارتوه ولأسيه ما تدخي وكومه دهوه أولك حق الشفية أنه لك أتوقت ملك مارك ملكي اللغو الحساب تريده محرابك أما سارك ما قاري كاريش هداي قارتنا قوفي الله هداي قارتنا ما هانه كنين اللغو مدنوحين كاريش محالا عاي كا قل قادوه صوبانا عردا قادوه إعيدك عمتك قادوه إلى قدري سعيد قبتي أبداهي سي أبداسي هذا كشف صحتي إذا أدى أول الفعل هذا هذا هاي أو قعدت أرقد واثرتي لكن آخر الفعل ماليه آخر الفعل ماليه ذو ما أتجسنو مركوحة سينع يده معنا هذا وصح البلاد كل شيء لا يرى وبلاده مجازي حقيقي تناكاس فيناي حقيقي ويا لا مجاز في القرآن صبانو عرضوا واقع هذا أذنوا كل قولك صبانو معوليه أول الفعل ألانا آخر الفعل أساقه قارسيه لماذا بحقيقه مجاز ميش ميال إيه وحل لان فيه أذيغا ما أد قارسيلي وما رميته عندهودي ما أدن قارسيلي أذيغا إذ رميته عنده سيرتيو ولكن الله إيه بوين أيه رمى عندهودي قارسيو قولك ورقوا واقع ديه لهم حصا ويالي وله يبلي المؤمنين انو خبئوا برواقية ذاتك ابرهمي منو حديثة بلعهم برواقية حسنا ونقصة اقول بيها لان قلق الليين اقفال بيها لان قلق ماشي السمعب ايه مضعبي كبع لان قراش نمانك جبية قراش نوحي ويالوهي الجزيرة العربية قراش بها اللي بي قدم قل بيها قلقا نمانك قراش جبية دو دوان كلمانيو واختي لاني تقدم بيها مشرفين في العرب، تزيئة العربية، والبروس علي، خليك قاتن، خلك وحوي، أيها المسلمين، فمن أشهر راعي، إن الله يبوينا سميعا، الله مغريد بدو، وهداتوك ثم يزيد، بويد المغلية عليهم، ساعدن مدين، هيئات جرجر ملنتهم، بويد الأدا، خليك مارينك وعوي، وأن الله يبوينا موهين كيد الخافرين خروي، موهين كيد الخافرين. قالوا هكذا مضعيفين أيوك وقالوا هكذا دقيهم لمحاجر شيطان بي عسكنيه أما إذنك المؤمنين أن لا بي عسكنتهم تحقيق ذلك في قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاقود فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا شيطان وعسكن معيقين ملايين إذن حجرتي قالله ساس ينتي مولو هاي انت تفتحه اي باب اللواتي قرثم مكان لا سوخاي اي قريش كلنت ابي جهل بارتي لعنه الله يعني قولوا يري بنربو سواده يا كذا ربو نو سواده اله يوم اني يا محمد وانك لا تقنا قد في قرابك جويش او ان لا ولا ما قله حرم كفاروقي ما انت بابي إله أنك يا محمد كان لك قردراً ما أنت بابيه وحساوها بجهنه إنك سأبه إن تستفتحك حداد قراشي إذنك يا محمد إلا إذنك لبحي أدعوصتان فقد جاءكم الفتح كربحي انته إذن تفيد انت إذنك الظالمين أهوال إذن بابي إيه حقنك يا اي بينا قولين حقنك مخلوق وكلماها كان قردراً إيا كان قرلاً كان هلا قناعو كان هلا حلو تنهل الدلماء فعوى يحكم كأبا ظالمنا إلا حاقوا ألو حقنا لبد باليون انتا استفتحوا حدات كربحين عطتين أو ضلبتين فقدوا وحارونا جاءكم من وإذيكم الفتح كربحين انت إلما سيدمت انت إلقف علينا اللقف والإخير بلان بادقا وإن تنتهو حدات كارتان قال لماذا إيا عداوة الرسول فهو حاردة ذرتين با خير لكم ادين في عان إذنك ادين في عان تاي وإن تعودوا حداد وحوديا ما قمت فيه وعلادي رسولك يا كفرك يا الله نعم أنك إبانا قرقارك يا ملايكتهم بان فيها رمينا قلقا قوتي لا يسكوه بعدها والذين كو جاكنا باي إنك كوبا بايو وإن تعودوا حداد قال لمو إذا قالوا النقطة المسلمين نعم أنك إبانا قرقارك يا قوش والنقنينا حقوطا شانينا ولن تغنيه وحما تريدونه عنكم حقينا فئتكم قامناتا جامنتي تربطني بينا الرقي يهبها يستانا شيئا واحدين تري مايسو ولو كصورة حفا بدناتو بدرباكو خوصغاتا كن بعد هاي باي وحايد نرجوكتاي صدح بقليه آفاليه توبن إذا بدناوا واحدين تري مايسو مايوح لا تري وايدي وأن الله مع المؤمنين ها اله مؤمنين تلجرى يبب في اله لجري اخرين كلا بنو كل مسلمين المسلمين على گرگال كاني بي واينو اما اما كي حقيقي واينو اما الايبا اس كناي قالو يا الله دمر دا يا ويا معلمينا كل معلمك كمرن كرب خبك في حق مالك دكتو لخذنسن كوور كو سميسو كو سينا سيد معلمك او معلمك اجو اذا اي جا هدي لا هارو او ربي لا اسكو او يتفاخ لي يجو او يجو و بني ادم انت انت لا اسكت درسو قشنه لا حب لا سمسوا صورة قلمة قل كلك هذه انت اللطبات صعوبة فانا يا حانا يساء وانا اللهم معلموا من يوم يا أيها الذين اددتك امنوا حقرهم ايوم اذا اللقيتم هدد الله كل انتان الذين وحك فروا حقا ديدي سحفا فكري يددك فلا تولهم ومن ما الا متحرفا إنه إذا كنت تتعلم بها لقتال الليل اللي اللي للقال لقد ترتيزا أو متعيزا إنه دمائيو إلا فعاتي كما أكبر تتعلم إذا خطوصا لبدا أحاين إبابا كنت توجيه ديو إسكعروا قريدي هذا فقدوا الله با إنه إلا نغضي من الله إبوه وإن حاقي بما من أنك سيحرونكيسا بأنه من نار تليرهو وبإسالما سير الله طوبة سيبلا يحنموا فلم تقتلوهم إذن كالقالا ماهيدا جريم ولكن الله إبوين أي قتلهم لاي حيث أماركم حدو إذن فري بالقتال وأقداركم وإذن كرسي على ذرعهم وقتالهم وإذن كرسي وإذن سورة قلي يجبوا إذن بادية إذن هلاكي ولكن الله قتلهم وما رميت ما هذا جارسين ع هذا إند هذا إذا ما يتعاد عيدا صير في ولا كنا له أبواين أيها إذا ما قال هذا عيدا إند هذا جارسين معصاوي المؤمني تف عذر مي منه أب عدي لا أنجوت حسنة ونجزن ان هنا له أبواين سميع حذاتو هذا الكينا أمة إنه قرقار يقول مدنتهين قد مؤمنين حقاته قد الله عسكتهين أيها قولون إياه ذلكم أرنك هو حول الله يبوينين موهنوا كيد الكافرين حقا إنتا الدهيدين حقار مجل متجلعين أيها إنتا استفتحوا حداد قاري قرقار إياه كلاب الحين إنتا استفتحوا فقط إن الفتح وإن أنتوا حداد قال لي ماذا يعلاد المسلمين تكارتن فهو عري داسا خير في عنب بدل لكم إلينك وأنت عودوا حداد قال لي ما يعلاد المسلمين تونقطان نعود أنك إبنا وحنو الله بنا إنا نوفي كرقارك أنو مسلمين تسينا إنا ولن تغنيه محمد حمد علي دونه أنكم عدنا فياتكم بدنانتينا تنا في ولو كصورة هذا بدناه وأن الله يبوين مع المؤمنين دائما وأبداً انت الروم هي الرعدة هي يقول لجلو والعون والتأييد والتوفيق ثم المؤمنين الصديقين كون يا هاي قولك كا الإيمان كالله حقيقيه إنه أسباب النصر يا هاي سورة داول كيدنا كل شوقاتي حتى النوام ما غشاء حتى الإيمان يطعب يا الله مغلق جرين لما تعرف كل صلاة ودك الله مع يسمح الله وكاله لنا لباخمر يا عبد الله وكله لنا كان كنا جايبو كسرنا القيء مسلم بنا هاي بقولي يا كنا جايبو كسرنا القيء ندوب الباب ما حسينوا يا وحمو كل كسر أبو هو إيمان كامل ومعاققة كل كمركة جارية بلدون أيه إن إيمانك الحقيقي وكل كأذون إيمانك الحقيقيين أول شيء قال الراعي إناس هذا مسلم بنا ما الله يتلوا نعوذ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يا أيها الذين ددك آمنوا أخرهم أيضا أطيعوا الله إلى أورك سيارة حد أمر لهم فريهاي حدوا نهي لهم كربيهاي سمعوا وطاعا لها والرسوله حسولك مبلغها أمر كأبائه سوقار سينايا وارك سيارة ولا تولوا حجية تنين عنه فأعادي أبي أمرك أباك حجية تنين وأنتم إذنك وتسمعون أو أمرك مغلة فأيه نعوية مال الواغين أيه حجية فلا تكونوا هنوهانين كالذين قالوا قالوا يري سمعنا شنقرتي مغلة وهم إذا هن لا يسمعون بغوا مغلنوا عن إيمان هان إيه الاغتناع إيه الدين سمعنا وعصينا يُنوركن النقول ايوركي بينداد مقشان قلبا وغالبا قلبي يا غالبك لبل المغلى ايمانا وعملا واخلاقا وادابا انت فوقات الوركي ايبو ايوا الذين ددك امنوا حق رمهيو عبدوا وحضر يشان الله ايبوينه ورسوله وركي شيله ولا يهدوا واحدين قربين لذا قورب عنه عن الله وأنك مدينك وتسمعون هو أمر في الليذين فرأيي لأن الواحدين الليذين قربين مقلايا كَالَّذِينَ تكونوا آنين كالذين الددوكالي قالوا يري سمعنا واركين مقلايا يَسْمَعُونَ إيجا لا يسمعون إيمانها ومقلين حملها نقاذا فمينها نقاذا كواهلا